أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يصبر نفسه أي يحبسها مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار واخره مخلصين له لا يريدون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين كعمار وصهيب وبلال وابن مسعود ونحوهم لما أراد صناديد الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم عنه ويجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء المؤمنين وقد قدمنا في سورة الأنعام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 وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا وقد قدمنا ان ما طلبه الكفار من نبينا صلى الله عليه وسلم من طرده فقراء المؤمنين وضعفاءهم تكبرا عليهم وازدراء بهم طلبه ايضا قوم نوح من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنهم تنع من طردهم أيضا كقوله تعالى عنهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون وقوله عنهم أيضا ما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وقال عن نوح في امتنائه من طردهم وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين وكقوله تعالى عنه وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصروني من الله ان طردتهم افلا تذكرون وقوله واصبر نفسك فيه الدليل على ان ماده الصبر تتعدى بنفسها للمفعول ونظير ذلك من كلام العرب قول أبي ذؤيب أو عن تره فصبرت عارفة بذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع والغداه أول النهار والعشي آخره وقال بعض العلماء يدعون ربهم بالغدات والعشي أي يصلون صلاة الصبح والعصر والتحقيق أن الآية تشمل أعم من مطلق الصلاة والله تعالى أعلم قوله تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن تعدوا عيناه عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم طموحا إلى الأغنياء وما لديهم من زينة الحياة الدنيا ومعنى لا تعدوا عيناك أي لا تتجاوزهم عيناك وتنبو عن رثاثه زيهم محتقرا لهم طامحا إلى أهل الغنى والجاه والشرف بدلا منهم وعدا يعدو. تتعدى بنفسها إلى المفعول وتلزم والجملة في قوله تريد زينة الحياة الدنيا في محل حال والرابط الضمير على حد قوله في الخلاصة وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت وصاحب الحال المذكورة هو الضمير المضاف إليه في قوله عيناك. وإنما ساغ ذلك لأن المضاف هنا جزء من المضاف إليه على حد قوله في الخلاصة ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفة وما نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة من طموح العين إلى زينة الحياة الدنيا مع الاتصاف بما يرضيه جل وعلا من الثبات على الحق كمجالسة فقراء المؤمنين أشار له ايضا في مواضع أخرى، كقوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا الآية وقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الآية قوله تعالى ولا تطيع من أغلنا قلبه عن ذكرنا والتبع هوا وكان أمره فروطا نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة عن طاعة من أغل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا وقد كرر في القرآن نهي نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله المتبع هواه كقوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم الآية وقوله تعالى ود لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إلى غير ذلك من الآيات وقد أمره في موضع آخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر الله والذين لا يريدون غير الحياة الدنيا وبين له أن ذلك هو مبلغهم من العلم وذلك في قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم وقوله في هذه الآية الكريمة من أغفلنا قلبه يدل على ان ما يعرض للعبد من غفلة ومعصية إنما هو بمشيئة الله تعالى إذ لا يقع شيء البتة كائنا ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله الآية ولو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ختم الله على قلوبهم الآية وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرأ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل شيء من خير وشر لا يقع إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض فما يزعمه المعتزلة ويحاول الزمخشري في تفسيره دائما تأويل آيات القرآن على نحو ما يطابقه من استقلال قدرة العبد وإرادته فأفعاله دون مشيئه الله لا يخفى بطلانه كما تدل عليه الآيات المذكورة آنفا وأمثالها في القرآن كثيرة ومعنى اتباعه هواه أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشر كالكفر والمعاصي وقوله وكان أمره فرطا قيل هو من التفريط الذي هو التقصير وتقديم العجز بترك الإيمان وعلى هذا فمعنى وكان أمره فرطا أي كانت أعماله سفها وضياعا وتفريطا وقيل من الإفراط الذي هو مجاوزة الحد كقول الكفار المحتقرين لفقراء المؤمنين نحن أشراف مضر وساداتها إن اتبعناك اتبعك جميع الناس وهذا من التكبر والإفراط في القول وقيل فرطا أي قدما في الشر من قولهم فرط منه أمر أي سبق وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة عندي بحسب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن معنى قوله فرطا أي متقدما للحق والصواب نابذا له وراء ظهره من قولهم فرس فرط أي متقدم للخيل ومنه قول لبيد في معلقته ولقد حميت الخيل تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوت لجامها وإلى ما ذكرنا في معنى الآية ترجع أقوال المفسرين كلها كقول قتادة ومجاهد فروطا أي ضياعا وكقول مقاتل ابن حيان فروطا أي سرفا وكقول الفراء فروطا أي متروكا وكقول الأخفش فروطا أي مجاوزا للحد إلى غير ذلك من الأقوال وبهذا نأتي إلى نهاية حلقتنا أيها المستمع الكريم ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته